اشف عل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 علی ل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 أكبر الله أكبر لا إله إلا الله <محمه micro", تضحك> قدمت هذه المادة من موقع المتجول القرآني المتجول.com